فإنما الأعمال بالخواتيم تنظر بما سيختم لك هذا العام لو قفت مع نفسك تحاسبها سينبغي أن تعرف أن وظيفة العمر المتجددة التي ينبغي لك أن تقوم بها الفينة بعد ألفينة هي وظيفة التوبة الكل معرض للفتن لكن المنيب يعود سريعا إلى ربه يعود إلى ما كان عليه من طاعة إن كان شمة طاعات كنت تصنعها ثم إنك انقطعت عنها فهذه الوقت تقول ارجع إلى طاعة ربك